متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عسيس حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 من ذا الذي يقرب الله قولاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً والله يقرب ويبيس وإليه ترجعون.